بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما أنزنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.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 وَأَصْطَنَعْتُكَ لنفسي إذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ في ذكري ذِكْرِي إلى هَبْ إنه فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الْلَّيْنَ الْلَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيِّ أن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أن يطى.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 قال ما وعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحقكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم واسروا النجوى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 فانقضى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن اادنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم ولا في جذع النخل ولا تعلمون اينا أشد عذابا وأبقى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 فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال يا قوم ألم يعِدكم ربكم وعداً حسناً أفطى لعليكم العهد أفطى لعليكم العهد أم أردتم أيّ حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا مواعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزرا من زينة القوم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 بَيَدَرُهَا قاعًا صَفصَفًا لا تَرَى فيها عِوجًا ولا امْتِئًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ عَلَا حِوَاجَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إن لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى